ذو فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نذلة أخرى عند صدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ماذا غلبطا وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى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 في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى